ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تزاءلون به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أَمْوَالَهُمْ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب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 ذلك أدنى ألا تعودوا وآتوا النساء صدقات نحله نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فاكلوه ونيئا مليئا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُم فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا معروفا وَبِالْيَتَامَىٰ حَافِظُوا إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ النكاح تَقْتُلُوهُمْ رجدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف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 ان الذين ياكلون اموالا يتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين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 فإن كان لكم ولد فلون الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين واللاتي يرتكبن الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فإن شيدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تبا وأصلح فأعره عنهما.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 واتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامراتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهاات نسائكم وأمهات نسائكم التي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم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 فما استمتعتم به ملكن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الْفَرِيضَةِ إِنَّ الله كان عليما حكيما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 تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاهل القربى والجار الذنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 وإن كنتم مربعين على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستوا النساء فلم تجدوا ماء, فلم تجدوا ماء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 والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحذفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوه فنردها على ادبارها او نلعنهم فنردها على ادبابها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسمه مبينا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 ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها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 أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جعا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لَا يجدوا في أنفسهم حرجا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 فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وَمَن يطع اللَّهَ رسولا فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا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 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان, فقاتلوا أولياء الشيطان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 منهم يخشون الناس خشية الله او أشد خشية وقالوا ربنا لمن كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم, منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكم اتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف الَّذِينَ الذين كفروا والله بَأْسًا سوى اشد تنكيلا من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها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 والذو لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُنَّ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقَتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يُوصُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ عصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومه كلما ردون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 فمن لم يجد فصيام شهرين متتادعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا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 قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهادروا فيها فأولئك مأواه جهنم وساعروا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 وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجد في سبيل الله يجد في الْأَرْضِ مراغما كثيرا وَسَعَةً ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله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 أن يفتنكوا الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عجوا مبينا فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفتهم منهم معك واليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورايكهم.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 إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا ولا تَيِنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يئلمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما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 يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يبيتون ما لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة لو إثما ثم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن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 وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواه الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يَفْعَلُ ذَالِكَ بِإِذْنِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ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 من الصالحات من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خديلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا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 ونفحوهن والمستضعفين مِنَ الولدان والمستضعفين مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تقوموا لِلْيَتَامَى بالقسط وما تفعلوا من خير فَإِنَّ الله كان به عليما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 وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ ثَابِيرًا وَلَمْ تَسْتَطِيعُ أَن تَعْدِلُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُ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 غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تنموا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 وَمَن يكفر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضل ضلالا بعيدا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثم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 الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اي ابتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم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 لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مُدَبِّرِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَهَ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 اولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أَجْرًا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إِنْ شكرتم وَآمَنْتُمْ وكان الله شاكرا عليما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 ويريدون أي يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 من السماء فقد سألوا موسى اكبر من ذلك فقد من ذلك فقالوا اين الله جهره فأخذتهم اخذتهم بظلمهم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 وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا قليلا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق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 سنبتيهم اجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا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 قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله روسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما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 المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجره ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أَلِيمًا ولا يجدون لهم من دون الله وليا وَلَا نصيرا يا أَيُّهَا الناس قد جاءكم مرهان من ربكم وَأَنزَلْنَا آهان إليكم نورا مبينا فأما الَّذِينَ الذين بِاللَّهِ بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا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 ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنفين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم